وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إذ, جاء ربه بقلب سليم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَفَإِنْ كَانَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَاظْرْ مَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعْلَ مَا تُؤْمَرْ سَتَجْدُنِ إِلَّا أَلَّا هُمْ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا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 حَمْقٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ